Subhāna Allahi l-Azim Subhāna Allahi l-Azim Subhāna man ta'attfa bil' arz wakal bih Subhāna man labis'a l-majda watekarma bih Subhāna la yambeghi tasbiich illa l Subhana dhil majdi wal karam subhana dhil fadli wal ni'am subhanaka allahumma wa ta'alait subhanaka allahumma wa hananuk ilaana ya man al jamil wa يا من لا يؤاخذ بالجريرة ولا يهتك الستر يا حسن التجاوز يا واسع المغفرة يا باسط اليدين بالرحمة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 يا مبتدئ النعم قبل استحقاقها يا سيدنا ومولانا ويا غاية رغبتنا نسألك أن تعتق رقابنا من النار اللهم أعتق رقابنا من النار Alahu mu'a atipuri pa banamina na, Alahu mu'a atipuri pa banamina na, Ori pa baba validina, azwajina, ومشايخنا وعلمائنا وشيوخنا وأميرنا ومن أحبنا فيك ومن أساء لنا اللهم اغفر لنا وارحمنا وأعتق رقابنا من النار اللهم ما قسمت في هذه الليلة الشريفة المباركة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 اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عنا Allahumma innaka 'afun tuhibbu al'afwa fa'fu 'anna Allahumma innaka 'afun tuhibbu al'afwa fa'fu 'anna Allahumma h-dina fi man hadayt wa 'afina fi wa tawallana fi man إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل مواليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت Lek alhamdų ir randų variance, jo kartenci ičiūs labai Ją ne еbook te challenge ir jų juų mūsona, esdienėjim į ketichi valมos ir motvėdėjai. وقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم إنا نعوذ بك من سيئ الأسقام اللهم يا سامع الصوت ويا سابق الفوت ويا كاسي العظام ذحما بعد الموت اغفر لجميع موت المسلمين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 اللهم آنس وحشتنا في القبور وآمنا يوم العرض والنشور يا عزيز يا غفور اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثن والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم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 انزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم سقيا رحمه لا سقي عذاب ولا هدم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 ويا خير من آوى إليه طريد إلى سعة عفوك مددنا أيدي إلى سعة عفوك مددنا أيدينا إلى سعة عفوك مددنا أيدينا فلا تولنا الحرمان ولا تبلنا بالخيبة والخسران ولا ترد أيدينا صفرا خائبا Allahumma la turid aydina sifran kha'iba Allahumma la turid aydina sifran kha'iba Allahumma la turidna ba'da hadha ad-du'a khaimin wa la 'an bab joudika matrudin ya jawad wa ya karim Allahumma rabbana azza jark وجل لسناك وتقدست اسماءك اللهم لا يرد امرك ولا يهزم جندك سبحانك بحمدك اللهم اعد المسجد الاقصى إلى رحاب المسلمين اللهم اعد المسجد الاقصى الى رحاب المسلمين وارزقنا فيه صلاة قبل الممات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم آمنا في أوطاننا وأدن نعمة الأمن والاستقرار في بلادنا اللهم احفظ أهل هذه البلدة الطيب أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا اللهم وفق إمامنا لما تحب وترضى وخذ بناصيته للبر والتقوى اللهم وفقه لهداك واجعل أعماله الصالحة في رضاك وهيئ البطانة الصالحة الناصحة التي تدله على الخير وتعينه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 مرات عديدة وكرات مديدة اللهم أعد علينا رمضان مرات عديدة وكرات مديدة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 اللهم لا تفرق جمعنا هذا الا بذنب مغفور يا عزيز ويا غفور صل اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين